فَكُ بِمَا آتَينَهُم فف بِمَا آتَنهُ فتَمَتَّع فَسَووفَتََّمون فتَمَتَّ فَسَوفَون وَيجعلونَ لِمَا لا يَعمونَ نَصبًَا مَِّا رَزَقُناهُم وَجلونَ لِمَا لا يَونَ نَصيرًا تالله لا تسألن عما كنتم تفترون تالله لا تسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَسَأَ مَا يَحْكُمُ للَِّذينَ لا يؤمنِونَ بالِالآخَِةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ المَتَلُ الأغْلَ بالَِّينَ لا يُؤمنِلونَ بالِالآخِةِ مَثَُ السَّوْءِ وَلِلهِ المَتَلُ الأأَغْلَ وَوهوَ العزيز الحكيم وَوهو العزيز الحكيم وَلَوْ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَ أَأَجُهُمْ لا يَستَأخِرونَ سَاعتَ وَلَا يَْتَقُذِمونإِذَا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَسْخَرُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فدين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فالله لقد أرسلنا لِيَكَفَّ جَنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَمَّا لَهُم فَهْوَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقوم